إنزل زلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها مَتَرَنَ النَّاسُ سُكَّرًا وَمَا هُمْ بِسُكَّرًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ قَدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ الله بِغَيْرِ عِلْمٍ tev kulla şeytanim meride quti Allahu ve Ya سو إن في ريب من البعث فإنا خلقناكم, فإنا خلقناكم من ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من, علقة ثم من مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُتَخَلَّقَ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُتَمُخَلَّقَةٍ لِمُبَيِّ لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى ثم ثم نخرجكم طفلاً ثم ثم نتمنى أن ومنكم من يتوفر Va, min kum mayurdu illa, min kum من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم. teran al رابت من كل زوج. Zalik bi anallahu من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه سبيل الله له في الدنيا أخذ ذيه يوم القيامة عذاب الحريق Zalikä bimakdımti yada Allah min annasi meyabudullah ala har fa dun fitnetun ala I do. صالحات، وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. İsen bebin ile semaîtum mal can't only وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالأَشْجَارِ وَالدَّوَابِّ وَدُونَاهُ وَكَثِيرٌ مِنَّا وَكَثِيرٌ حَقَّ عليه العذاب Allah'a emanet mukrim. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم I don't know.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 فرؤ و يصدون عن ve ız yavu, inalib قال إبراهيم من كان البيت ألا تشرك ب شيء ب شيء بيتي والقائفين والقائمين والركة والسجود وإل bi şeyat hir bayt ya Cebel Hajj yatukarjale ve kulli damir kulli kulli jinna miq li بَكِيَ مَتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِن وَاللَّهُمَّ وَاللَّيْلُ فُرُضُوا عَلَيْهِمْ وَالْيَتْطَوَفُ وَالْيَتْطَوَفُ يَالِيك وَمَنْ يُنْهِمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خير Fajirte ne?